قال مصنع الله من النساء والوارثه من النساء سبع لا يعطى انثى غيرهن الشرع بنت وبنت من كان فهذه عندهن نبانا طيبا وذا على 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. والجدة والزوجة والمعطقة والأخط هؤلاء سبع المسوى يرثن في الإجماعي ونقل الإجماعي من شري غيوان على أن هؤلاء المسوى التي يلذنى سبع على سبيل الإتصار البنت وبنت الابن والنزل أبوها بمقى الدكور Olemme, jaoula, jaada, ja والجنة والمعتقاء والأخ والزوجة, والزوجة هذا على سبيل الإيمان وعلى سبيل التفصيل بيلا عشق وبيلا إثنى طيب المنمع على إثنى عشق والحال على الراجل عندنا المن Omin teille, että me muuttelemme. Olemme haulla 3000. Tässä on tarkempien tietojen mukaan. Oma olemme ja olemme yhdessä. Oma olemme ja olemme yhdessä. Haulla 5000 voi olla, voi olla, voi olla, voi olla, voi olla, voi تمام؟ لفت الشقيقة ولفت الأب ولفت الأم كم الآن مجموعة؟ إحدى عشر، مع المختل فيهم على جمل المختل فيهم عشر، ابن وبنت الأرب والأم وأمهم وأم الأب والزوجة والمعتقة Omatilämme hänellä ja nä Persön maar pled politics. 10 niida egisten 10 laughteria. Os täällä yttyä niiden. Jumkaen pietiin järvousLes televis65. on kaupasta lobأta البنت. البنت. البنت البنت الانضي} البن، البن، البن تلاميذ، البن تلاميذ، البن الجدة فصل، أم الأب، أم أكثر من أم من أم أم الأب، أم الزوجة، الزوجة، الزوجة، المعتمد، الله عنكم، هؤلاء عافى، وما عداهن تحكم عليهم من دولة حمد. دورنا بنت البنت الصلبية التي هي مصد الميّة واري وبنت الإبن أخرى لبذلك بنت البنت بنت البنت ينود الحمد بنت البنت من دوري الحمد لا بد اشترك بنت إبن وإنه لأبورها بمعه الذهور والتي من جيحة الروم ثلاثة وهي بنت البنت فبنت البنت تخرج meidän on tehtävä. Meidän on tehtävä. Meidän on tehtävä. Meidän on tehtävä. Meidän on tehtävä. Meidän Al من Meidän on tehtävä. Meidän on tehtävä. Meidän on الوفت الشقيقة والوفت لأب والوفت لأم والوفت لابنات الوفت الشقيقة من دولة رحمة بنات الوفت لأب من دولة رحمة بنات الوفت لأم من دولة رحمة ذكورا وإناثا بنات الأخوات بناء الأخوات وبنات الأخوات الشقيقات ذكورا وإناثا من دولة رحمة وهذا الأخوات Al-Abnawur من Ndullah Hana, Walafawat, Riom. Al-Dadirat, Mina, Ndullah Hana, Al-Loft, Sharita, Walafawat, Riom. Al-Abnawur Kudraha, Ndullah Hana, Dikuran, Muna, Hana, Walafawat, Ndullah Hana. Walafawat, Prabhupada. Tajin. ida 10 ala sviil al turcii. Varttavat lauhit. Tyy. Eläen. Varttujen rila ja minä sen. Tämä on jummaa 10. Ah? 20 ala. 20 ala. 20 ala. 20 البصر وعلى سبيل الإثمان من الرجال من النساء يعني من الرجال على تبني الإجمال عشر من النساء على سبيل الإجمال سبعة عشر وارد من الرجال والنساء وأخبرت الله لهم طيب هؤلاء الآن الخمسة وعشر من الرجال ومن النساء Järkisimmonilla on aamiaisen. Mennäänpä sitten. Järkisimmonilla on aamiaisen. Järkisimmonilla täällä on, tällä on. Kuinka monta? Kolme. Kolme. Ja ääni ja ääni. Kuinka monta? Viisi. Ja vaimoja. Vaimoja. Vaimoja. لا يلثون إلا بالفرضية المهضة أي ليس لهم تعصيب لا يقال البيت دافت عصر وإنما لها ثلث فرضا وهكذا كنت لا يقال لهم عصر وإنما لها الثلث فرضا أو ثلث فرضا عند وجود البعض وهكذا الزوج لا يقال عصر أي له الماء كله تعصيدا لا وإنما ليس له فرض فقط ذلك تعالى إما النسم غجمة الربع وسياتي الله التفصيل وأكبر الطبيب هؤلاء السبع المرضى ليس لهم إلا فرد وهم يرفض الفاضية أنه وأكبر الطبيب هؤلاء السبع منهم السبع الذين من ولا طيب عندنا الأم والأخل الأم والأخل الأم والأخل الأم. Olemme omillaan, olemme omillaan. Kemhaa on lääke, hamsaa on lääke. Oi, ase on, ase on, ase on, ase on, ase on, ase on, من يرد بالرضية فقط. البسمة الثاني. من يرد بالتعصيب فقط. ليس له فرض كتاب الله تعالى المبدأ. وإنما له ليس له كتاب الله فرض المبدأ وإنما له عصر عصر عصر. يأخذ مهربة الفروع. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أخذت الفرائض عليها. وما بقي فليأول رجل لف. أولاد من عشر وارد. الذين العم يرثون بالتعصيب فقط وهم الابن وابن الابن ينزل والاخ الشقيق والاخ الاب وابن الاخ الشقيق وابن الاخ الاب والعم الشقيق والعم الاب وابن العم الشقيق وابن العم الاب ونزل والمعجب والمعتبر كم هؤلاء 12 Aulajen tehtävä on tarkistaa, onko koko kuvio oikein. Jos kuvio on oikein, niin kuvio on oikein. Jos kuvio on väärin, niin kuvio on väärin. Jos kuvio on oikein, niin kuvio on voi nämä asuta, asuu itse itse. Tässä on iän, jafudin määrä. Tässä on he muut iän. Nämä ovat he, Sodus, Fatima, Taqsimen ja iän. Valttisarja on he, muhakkat Afshiqi, Afriat, Minas Afshiqi ja Afriat. Tässä وابن الاخ الشقيق له نزل وابن الاخ الابن نزل العم الشقيق العم الابن وابن العم الشقيق له وابن العم الابن نزل والمعتق والمحرر واكثر المواهب ها اولادني 11 وارد بيليترون بالتعصيب فقط أي ليس لهم في تلك ذلك عالم ف الله تعالى من يعيننا ها اولادنا لا يرجون التعصيب فقط ال-> اه ابن ابن ابن الابن وابن الابن الابن الابن العم الشقيق والعم الابن ومن وابن الشقيق ومن والعم الشقيق والعم العم العم من ومن منذ بحثون تقدم الكلام الذي يخبرني الفرد فقط هذا القسم الثاني و هذا هو القسم الثالث من يلف بالفرد تار بالفرد تار وبالتحسين تار ولا يجمع بينهما. فتار يلف بالفرد وتار يلف بالتحسين تارة يرد بالفرض وتارة يرد بالتعصيب ولا يجمع بين الفرضية والتعصيب وبنت الابن يرثون بالفرضية بالتعصيب الفران الفران لها النسل لها النسل voi tajaa, kuhaa nähmä, nähmä, yocipuhaa tämä on Tämä on diin. Tämä on ambilin am. Ambilin ansfarda. Uvahdin tämä yocipuhaa. Tämä on am. Tämä on ambilin Yösiin الله oli ylläni, että tämä on tehdä. Tämä on مع Tämä on tehdä. Tämä on tehdä. Tämä on tehdä. Tämä on tehdä. Tämä on tehdä. Tämä ei määrästä, että shirinä on hännes. Ja kun hännes on agsib, se on shirinä. Agsib. Ja tämä on erilainen. Kun hännes on, kun hännes on se on erilainen. ولوخت الشيكية ولخوات الشيطائية ولوخت لأب ولخوات لأب واضح بارد الطربيب الآن عندنا السبعة في يريدون من فارض فطا عشر في يريدون من التحصيل فطا كم المجموع تسعة عشر وعندنا تغرحة في من باللدينا يريدون الفارض فطا كم المجموع comfortably now decades? One more and they're bigger so they're bigger they're��ies, more enough and having the tag loss and keep lined between the tag loss and the blood with the blood Filarrays with the tag وهذا يرث بالفرض تارة وبالتحسيق تارة ويد معتين بالفرض والتحسيق تارة تاني. الآن عندنا ثابت عن أب وإبنه فكام للأب السجس فرضاً وبقى فيها التحسيق فهنا الآن يرث بالفرضية فرضاً يرث بالفرضية طيب نريد الآن يرث بالتحسيق فرضاً يغال هادت عن أم وأب, وأب. هادت عن أم وأب فقبل الأم الثلاث فرضا والأب صاحب المال تعصين فهنا في هذا المثال الأب يرد هذا بالتحصين المهد بالتحصين المهن. طيب وين معنا بين, الفرق بين التحصين يغال هادت عن بنت وأب هادت عن بنت وأب البنت البنت لها نصف فرضا والأب له السلس فرضا وباطل ما يرد باف ما لما يأخذه الأب تخصيبا لأن الإسلام صلى الله عليه وسلم يقول أكثر من فرائضة فما بغي فليأو درده لا محسن رب له السلس فرضا يقول الله سبحانه وتعالى ولأبويه والمدر منهم السدس مما ترك إيكار له ولد فالولد مجموعة من الأولى الولد نعم الولد عام بشكل ذكر ومجمع أدن إذاً الأبد له السلس فارنا أدن الأبد له السلس فارنا عندها السلس فرنا, فرنا. إبقى ثلث والدها لأولى ربنا تكرمون أنه إذاً الأبد الآن الأخير هذا جامعنا بأطول هذا وبين البعصين وأطول يقوم بعمل مرض ومع رهادين أربع أقسان لأنواليين في أرضيان من مدسان وأطمارك الله بكم المصدر الأول من يرفض الفرصية فقط قرآن سبعة الأم والأخلي أم والأخلي أم وأم الأم وأم الأب والزول والزود هؤلاء يفنجل. فرضية ما ليس لهم تعصيب. القسم الثاني الذي في التعصيب صعب وهو مزني عشر. الابن وابن الابن ولأخ الشقيق ولأختها وابن لأخ الشقيق وابن لأختها وعم الشقيق وعم لها وابن لأخ الشقيق وابن العم الشقيق وابن العمة والمحجبة والمعطاة. وأخبر تقويمكم والقسم الثالث الذي في فرضية والتعصيب صعب ولا يجمع بينهما وهو الرابع. واندنت او لنات وبنت الابي كذلك واندفت الشريكة واجوب الرابع يلد من فرد تارا وابتعسين تارا ويكمع لينوما تارا ووالهات واندين والجد يقومون I thought C ولدينا باب رب رب عدد له الاصحاب عصره الذين من الاشرق ابي عبد ابن راهون وبلانه رب رب عدد الذين وعليه اصلا عصبيات القرابه باب التعصيب وهذا الامر مع التعصيب سياده الجامعه سياده معنا التعصيب القرابه الدروس الاتيه من الان الام الله Määrä, että he ovat, joiden jyrkynen alan على alkejaan, من rajaan ja minä säätä, jyksminen hänen arme, aluksaani, jyksminen hänen arme, aluksaani. Viinaan purujen mukotrat kertaa Allah Taala. Alla siijat kertaa Hänellä. Allah Taala. Vähän asteittain. Mä الموصى بين الميت، كانت القرابة وبين الميت بإنتمي. القرابة كلها بمعنى واحد. القرابة والموصى كلها بمعنى واحد. معن من الميت أو تواصل بينه وبين الميت.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 أهل. ما أفهم من شدد على عليه. أنا طالب من الوالد أنا، آه، ما لان هذه دروس مهمة جدا، مهمة جدا. خصوصا في الوالد هو الوالد من الرجال والوالدة من النساء. يعرف الإنسان من الذي يرد من الرجال وما الذي من النساء. ومعدها أولى على فلوس تهكم عليه بأنه منذ الأرحام. وربا في المجردة. آه على طول دعكم عليه لو كنا بيجي تبرجان نعم قم ما لا تيجي ما لا تيجي آه إستراجات إستراجات إستراجات يعني مساله عن الذين خرجوا من 15 <aut get out of control> <reano> الذين خرجوا منهم من دون الارحام من دون الارحام وهذا كامل كل من ادنى لميث قل و هم بلا كل من ادنى لميث قل ما عدا من ناخذ فقط اولا استنوا وهذه اللي <reano> معنا ناخذ امر ونفطرهم يدرون Muoth lai, mitä kullo tänne. Miten muot lai, miten ne lähtis? Telemme. Yle THEM. Wellness inrkebu trying ylinin labaki, että tämä on myös لا يأتي بائل المرحيين بنت البن البن ترع وارس البن رأى والله من دول والذي يرد من البناء. البنت الصرية. وبنت الإبل والنازل أبوها بما مر هذا بارك الله ربيب. وكل من كان من جهة البن ذكر كان ومثى فهو من دول أرهام إبل البن من دول بنت البن من دول أرهام بارك الله رحيم فهذه قاعدة أحدها شاء الله ja ne ne ne, jotka ovat joutuneet, <truittum> ne, jotka ovat joutuneet, <truittum> ovat joutuneet, <truittum> anteeksi. Kuva